إن فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين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 فإذا خفت عليه فالقهه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا نعده اليك واجعلوه من الموسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ فَخُرْجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ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 والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انسم من جانب الطور نار قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تسطلون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 بآياتنا آت وما انتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفتر و ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين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 وجعلناهم أئمة يَهْدُونَ إلى النَّارِ ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النَّارِ ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من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 لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُوهُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قالوا قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عنهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وَلَا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وَلَا تبغي الْفَسَادَ في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي